بسم الله الرحمن الرحيم وقتور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور 111. إن عذاب ربك لواطع ما له من دافع يوم سير الجبال سيرا فعيل يومئذ للمكذبين الذين هم Świętym rozpoczynaniu się w tym momencie, który Słyszeliśmy o tym, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان من بهم ذريتهم ألحقنا بهم Wszelkie Yet <laughs> sha'irun nata'abun su bihi see بل لا يوقنون 117. أم له البنات ولكم البنون أم أمع <تصفيق> أم <تصفيق> You no. Know. بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه إذا